ثم درهم يأتي لك شعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في شبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سمابلة في كل شنبلة مئة حبة والله والله وكرمان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعونها ام فتقمنا ثم لا نكرم ما انفقوا ولا من ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى والله غليم حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رآة